وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ, وسبع سنبلات خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون